وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء أغنهم الله من فضله والله وافع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحقا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره هم اللهم من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين قلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماعات والأرض مثل نوره كمشكات كأنها كوكب دري, دري يوقض من شدرة مباركة زيتونة لا شرقية, لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تم بكل شيء لين في بيوت أبن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدود.